الإِخْلاَمِ صَادِقٌ كِتَابٌ أُنْزِلَ إلَيْكَ فَلَا يَكُونُ فِي صَدِرِكَ حَرْجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ لِتُنْذِرَ بِهِ وَلِكَالِإِمَامِينَ اتَّبِعُ مَا إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياثا أو هم طائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غٰٰٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ إِنَّ الْحَقَّ فَمَن سَقَطَتْ مَوَالِيهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَالِيهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا, بما كانوا بَآيَاتِنَا يَغْلِمُونَ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معانش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنس لن يكن من الساجدين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 قال إنك من المُضَرِّين قال فبما أغويتني لا أقُدَنَّ لهم صِراطَكَ المستقيم ثم لَأَتِينَهُمْ مِنْ بين أَيْديهم وَمِنْ خَلفِهم وَعَنْ أيمانِهم وَعَنْ أيمانِهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأن لأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما رهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسنهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وخصفان عليهما من ورق الجنة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 لَأَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَرْكَّونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُو يَقُوبٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَلْزِعُ أَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سُوءَ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها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 ويحسبون ويحسبون أنهم معتدون يا بني آدم خذوا زنتم عند كل مسجد وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إن ما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى, وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوسونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا بلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خَلَتْ من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اجاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا فآتهم ضعفا من النار قال لكلهم ضعف ولكن لا تعلمون قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من صدري فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكذروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في من الخياطه وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن خوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب جنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هبانا لهذا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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمنه دو ورحمة دو ورحمة لقوم يؤمنون هل يعذرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحبة فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وبل علم ما كانوا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 ولك تتق والعل لكم ترحمون كلبواه فأنجناه وللين معه في الفوض وأغرقنا الذين كلبوا بأياتنا إنهم كانوا قوما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 قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينظركم واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلق بسته فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أصناء إنسا أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان فاتذر إني معكم من المنتظرين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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قفورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بِنَا أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم, ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصفين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 فَجِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قروتنا أو, أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لَنَا لنا أنه لفيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شَيْءٍ علما على الله توكلنا رَبَّنَا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إلى المخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصدحوا في دارهم جاسرين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 أن لو نشاء أصبناهم بدنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا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 وقال الملأ من قوم فرعون أتبه وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلعتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتذحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والطفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك أدع لنا ربك بما عهد عندك لأنك شفت عن الرجز لنؤمن الن لك لنؤمن الن لك ولا معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغه إذاهم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورتنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها.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 ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئلا لم يرحمنا ربنا قالوا لئلا لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم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 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويطع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَعَنَا هُمْ ثَنَّيَ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَّا وَأُوْحِيَنَا إِلَى مُوسَى إِلَى الْسَّفْقَاءِ قَوْمُهُ أَنْ يُضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ ثَنَّيَ عَشْرَةَ عِينَةٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ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 إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شروعا ويوم لا يسفتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفتقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرجة قاسئين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَا يَبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَيَّةً مُهْمِسُ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَتَرِيعُ الْعِقَابَ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَّا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دون ذلك ذَلِكَ وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَتَنَاتِ وَالسَّيَّاتِ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 والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه غلته وظن أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ عبك من بني آدم من ظهورهم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 سَاءَ نَفْلَنِ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمري لهم إن كيدي متين أولن يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السمايات والأرض وما خلق الله من شيء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 الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا برا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السور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 فَلَمَّا أَصَلَّى الدَّعَا وَاللَّهُ رَضِهُمَا لَئِنْ شِئْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَصْطُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالَّذِينَ رَدَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضُوعُ وَخِفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُضُوبِ وَالْأَصْوَالِ وَلَا تَكُم مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ اللَّهَ